ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذ ر ا ع ي ه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ل ي ت س ا ء ل و ا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم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 ش ر ر ب ك إ ذ الهدى نسيت و ق شركه دعويه غير ربحيه ل ا ت م ب م ا ل ب ث و ن ه غيب ا ل س م ا و ا ت والأرض و أبصر أ به س م ع م ا لهم من دونه ع ي ولي ولا موسوعه ا ل النابلسي ي ك م ك ت ربك ا م للعلوم الاسلاميه واصبذ م اسماء الله يريدون الحسنى ك عنهم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 إ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ع م أولئك لهم من أ س ا ويحلون ر من ذهب يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس خ ض ر ا من س ن د س س و ت ب ر ق م ت ك ي ن فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت المرتفقات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 وكان له ثار فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من كمالا انا اكثر من كماله واعز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه ان وما أ ظ أن تبيد هذه ابدا إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أ ك ث ر ت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من نطفة ثم نطفة سواك رجلا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 هو خ ي ر ث و ا ب ه د ى ش ر ع ق د ع و ض ر ب ل ه م مثل ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ك م ا إ ن ن ز ل ا ه من ا ل س م ا ء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 ولا ل ي ظ موسوعه ربك أ ح النابلسي م للعلوم ا إ ل ا س ك ا ن م ن الجن عن ففسق أمر ر ي ه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اجهزتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين ع ب د ا ويوم يقول و نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ف ل ن ي س ت د ي ب و ا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 ف و ج س و ع ب ه النابلسي ل ل ع ل م ا ق ا ل له م و س ى ل أتبعك على أن تعلمني م م ا ع ل م ت ش ي ه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 فانطلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتلا قال أ ق ت ل ت نفسا ز ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أ ل م اقل لك إ ن ك لن تستطيع معي صبرا قال إ ن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا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 واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدنا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احقنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون, يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجود وماجود مفسدون في الارض فهل نجعل لك فرجا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 فاذا م استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا يظهروه أن له ه قال نقبا رحمة من ربي من فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في ا ل ص و ق ونفخ في موسوعه ن ا م م النابلسي ل ل ع ل ه م في غ ط الاسلاميه ء عن ذكري وكانوا ذكري ي ت ط ي ع سمعا و ن أفعسب ا ذ ي ن ك ف ر و قل هل ن ن ب ئ ك موسوعه ب ا ل أ النابلسي ن للعلوم في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ه م ي ح س ب و ن ه م ي اسماء ن ن و و الله ذ ي بآيات ن كفروا ربهم و ق ا ئ فحبطت أ ع م ا ل ه م ف ح ا ن ق ي ى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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يبغون قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد, تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمسنه مددا قل إنما أنا بشر اعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا